بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصو الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوال سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان